Per me ei telli kuin lumen, me ei palli, se isämen, lämme ei Det är allt كل من باع الذهب معدن قصيل جوا ولا كل من عرف الغراب ثابت في قلب القهر ولا كل من صاح طريقة طريقه تلقى امانع På våra misshåll. Och جايلك لك يا صاحب الدواء علشان تداوي؟ ألا إيد بجرح الهوى؟ ألا إيد بجرح الهوى؟ ألا إيد بجرح الهوى؟ ألا إيد بجرح, بجرح الهوى؟ بتقولي داويني أمي الله بينا سوا؟ نزرع تاوي دوا يشفي ويشفيني يا لي يا توعى برويدي